إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذينهم عن آياتنا غافلون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 ثمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَافَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَظْرَكَ إِفَتَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتَلَّعَ لَهُمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا أَتَبِّقُرْقَرآنًا غَيْرِهَا ذَا أَوْ بَدْلٌ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 الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء ويحدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسناء وزيادة للذين أحسنوا الحسناء وزيادة ولا يرهق أجوهم قترا ولا ذل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 فَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَمَا لَمْ يَلْبَثُوا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 لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يستعجل منه المجرمون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 قال موسى اتقولون للحق لن ما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتاً